بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَأَجْلِ مُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوته وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.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 ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم من شركاء في رزقناكم فأنتم فيه سواءم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم إلا ما رد له من الله يومئذ يصدعون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 ومن آياته أي يرسل الرياح مبشراته وليثقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبتغو من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل الرياح فتثير سحبا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفن فترالودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 ولَئِنَّ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأوْهُمُ الصَّفَرُ الَّذِي ظَلَوْا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُصْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُصْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْ مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِنَّ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 وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذِ اللَّا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ